Zağm ettiniz ki siz ahlaklısınız. Zağm ettiniz ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإن إله ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا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 انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فضوا إليها وتركوا كقائما قل ما عنه